حديثنا إن شاء الله تعالى في رحاب سورة النور المباركه وكنا قد ألقينا الضوء في لقائنا السابق حول أهم الفوائد المستنبطه من حادث ولمسنا حجم المعاناة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل بيته والمسلمون جميعا شهرا كاملا، حتى إذا بلغت الآلام ذروتها. تعبث الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى المسلمين جميعا فانزل القران الكريم ببراءه العفيفه الطاهره الصديقه بنت الصديق عائشه رضي الله تعالى عنها المنافقين الذين حاكوا هذا الحكم ورسل الطريق المستقيم في الجماعة في مواجهة مثل هذا الأمر وما كان حديث الحفق رميه لعائشة وحدها رضي الله تعالى عنها وانما كان رميه للعقيده الاسلاميه في شخص نبيها وبانيها محمد صلى الله عليه واله وسلم من اجل ذلك انزل الله عز وجل القران ليفصل في القضيه المخترعه ويرد المكينه المدبره ويتولى المعاركة التائرة ضد الإسلام والمسلمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم ليكشف من بعد ذلك الحكمة العليا من وراء هذا كله فيقول سبحانه إن الذين جاءوا بالإذب عصر منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم إنهم ليسوا فردا ولا أفرادا إنما هم عزبة متجمعة ذات هدف واحد ولم يكن برسلون واحده هو الذي اطرق هذا الافق انما هو الذي تولى معظمه وقاد حملته وهو في الحقيقة يغذل طائمة اليهود او المناسبين الذين عجزوا عن محاربة الاسلام شهرة فتواروا وراغوا للإسلام شفية. وكان حديث الجزكي من اعظم مشائده القاتلة التي خدع بها بعض المسلمين فقاضوا مع القائدين. اما اصل التذكير فكان عند تلك الغصبة الآزمة. وكان من المهارة والفكت بحيث جعل المدينة ترتجف شهرا كاملا بهذا الحفك وجعل العنفرة تتناول هذا الحفك الذي يتناول أظهر البيئات وعنها والسياق القرآني يدأ ببيان تلك الحقيقة إن الذين جاءوا بالجهد عصبة منكم ليكشف عن بقامة الحدث وعمق الجذور والفعث التي وراءه التي تتين للإسلام وللمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم غير ان الله جل وعلا بنصحه ورحمته يسارع بتصميم المسلمين من عاقبه هذا الكيد الاثيم فيقول سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقد يعجب الانسان ويقول من اي جهد يصير خير لهم ومضرته الظاهره واضحه غالبا كل انسان يعيش الآلام التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يو والله إنه لخير بل أعظم الخير في خيات هذا المكروه وذلك يتبين من عدة وجوه أولها أن الله تبارك وتعالى كشف الكاهدين لإسلام ولنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ومما لا شك فيه أن المحنة هي التي تخلز معادي الناس وتميز الخبيث من الطيب والعدو من الصديق والمغذب من المحب بهذه الهجرات الذي تغرب الصف وتنقيه من كل غيظ حاق بالنكر لا يرقو في مؤمن إلا ولا جنة أولئك الذين عناهم الله جل وعلا بقوله لو خرجوا فيهم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالطالبين فكم من نفس الله جل وعلا ورحمته بعباده المؤمنين ان جعل تلك الفتن والمحن أو الغربال الذي يحجز الشوائب عن الحب النقي حتى لا تسله أو على الأقل تعدل صفوه وصدق الله حيث يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. حتى يميد الخبيث من الطيب صار حادث الكثير خيرا له رغم الآلام الظاهرة التي أصابت المسلمين بسببه لأن الله تبارك وتعالى كشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القلب ومعاقبة القاذفين بالحد الذي حده الله عز وجل لهم وفرض على المسلمين ان يطبقوه دون اي دين او شفقه او رحمه كما انه بين الاخطار التي تحيق بالجماعه المسلمه اذا اطلقت فيها الالسنه تقدف المحرنات الغابلات المؤمنات تلك التي لا تقف عند حد ولا ضرع حرمة أحد بل تتطاول إلى أدخل الديهات وأعلى القامات وعندئذ تصدق الجماعة المسلمة كل وقاية وكل تحرج وكل حياة وتصبح لهدا لاولئك الافلاكين الخائطين الذين لا يرقبون في مخله الا ولا امه صار حادث الافك خيرا للمسلمين لأن الله عز وجل كشف لهم بهذه المناسبه عن المنهج القويم في مواجهة هذا الخطر العظيم كذبهم الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة باداب تحول بينهم وبين الاستجابه لهؤلاء الاساكين الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في المسلمين كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى وتناولهم القدر فقد صار خيرا لهم من عدة وجود كذلك أولها أنهم صرروا على هذا الغمم الذي أصابهم بسبب ذلك الجهر افتغاء مرضاك الله عز وجل فاستوجبوا أعظم السواب من الله تبارك وتعالى وهذه وهي طريقه المخيرين في مواجهه ظلم الظالمين قال ربنا تبارك وتعالى اصبر إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يوقنون واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ويرحم الله القائل اصبر على كيف الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله ومما لشك فيه ان المحن والاتلاءات تكثر الخطايا والسيئات وترفع الدرجات وترفق القلوب وتعلقها بعلام الغيوب سبحانه وتحلقه فضل عن ان المظلوم يحصل من حسناك الظالم بل يقدم عليه من خطاياه في ميزان سيئاته ما يسبق له الحلقة ويسبق للمظلوم النجاة كما بين ذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وثلاث في بيان حقيقه المفلس بقوله شوى المفلسة من عمتي من يأتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاه جاء وقد شتم هذا وقدس هذا وضرب هذا وسبك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثنيت حسناته قفغ من خطاياهم فطلحت عليه ثم في النار عياذا بالله من الزواج نحاذف الافك خيرا لهم لأنه لولا اظهارهم الافك لجاز ان تبقى تهمته جاملة في صدور البعض لولا ان اهل الافك اهل الافك اظهروا هذا الافك كان يمكن أن تبقى التهمة كامنه في بعض النفوس وعند الاظهار كشف الله عز وجل كذب القوم على مر الدهر اختار لهم لأنه بين شرفهم وعلو منزلتهم ويبكي ان الله جل وعلا هو الذي تولى الدفاع عنهم فانزل في ثماني عشره ايه من الذكر الحكيم براءه عائشه رضي الله تعالى عنها وطهاره المؤمنين كل ايه تستقل ببيان ذلك ثم انه سبحانه شهد كذب القادبين ونسبهم الى الافك وأوجب عليهم اللعنه والذنب وهل بعد ذلك حظ وشرف لمن لا له الإفك ولمن تناوله القلب وهكذا يبزه فجر الملح وإمطار وتود ليل المحر وهكذا نهاية كل ليل غاصب الفجر الصادق وهكذا تسفر المصائب عن رغائب وعجائب لا يدركها الانسان الا بعد تكشفها وانجيائها لعمرك ما يدري الفتى كيف يستقي نوائب هذا ابتهج عن كيف يحذر يرى الشيء مما يتقى فيخافه لا الله وما لا وما لا يرى من لا, وما لا يرى مما الله اكبر وصدق الله حيث يقول وعسى ان تكره شيئا أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى ان تكره شيئا وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بحري للمسلم ان يتهم رايه ويسلم لله عز وجل نفسه ويفور له سبحانه امره منتظرا الخير الكامن في طي المكروه الظاهر ولم يحب سعي امرهم سلم لله عز وجل قياده وفوض لله تبارك وتعالى امره ألم يقل مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فكانت النتيجة فوقاه الله سيئا لما مكروا وحاق بآل فرعا ونسوه العذاب. هذا عن الذين نالهم الاسك وتناولهم القلب. اما الذين خاضوا في حديث الاسك. فلكل منهم قدر نصيبه من تلك الخطيئة لكل امرئ منهم اكتسب من الهفر ولكل امرئ منهم نصيبه الذي يستحقه بسبب ما اكتسبه وبهذا ما اكتسبه فهو الهفر الذي يستحقون عليه العذاب في يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محترى وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والذي تولى كبره واشعل سبيل قنبله وقاد حملته له عذاب عظيم يناسب جربه الذي ارتكبه سجداه من جنة العمل وبقدر ما تكون الخطيئة تكون العقوبة واذا كان الضال على الشرق سنظن بالواقع في الشرق الداعي اليه القائد لحملته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من عجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلاله ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإجر مثل اتان من تبعه لا ينقص ذلك من اتانه شيئا وهكذا خلق الله جل وعلا مفاتيح للخير وغاليق للشر اولئك يخلصهم النبيون والشهداء يوم العرض على الله عز وجل وعلى الرقيض من ذلك اقوام مفاتيح للشر فغاليكم الخير عافانا الله واياكم من شرهم ورد الله عز وجل كيدهم الى نحورهم انه اقرب مسؤول وبالاجابه شرير بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتوبوا الى الله ايها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 قد بغض عسى وجل عباده بعدما يتوعد الخائضين في عرض المؤمنين والمؤمنات المجتمسين للبراء العيد المتتبعين لعترات الناس ويصنروا المظلومين ويعدهم على صبرهم خيرا لا تحزموه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مريء منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ثم يأتي الدرس الأول من دروس هذا الحدث العظيم يعلم المسلمين كيف يواجهون هذا الأمر ويؤذبهم بآدات الإسلام التي تفرض عليهم إحسان الضم بغيرهم واستبعاد وقوع الفاحشه منهم يقول سبحانه لولا إذ سمعتموه ظل المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ مبين هذا هو العذب الأول عن سوء الضغن بالمسلمين الذين هم كنفس واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي موسى الاشعبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما المؤمنون في توادهم وتراحهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من ضعفهم قلب لا يعترض ألمه، وهو يسوق هذا الحديث، وهو على يقين أن المسلمين جميعا يحفظونه عن ظهر قلب، إلا أن الواقع يشهد بخلاف ذلك، وفي رواية الحديث المؤمنون كرجل واحد، ويصفه سبعة أيضا، المؤمنون كرجل واحد. إذا اشتكى رأسه اشتكى كشه وإذا اشتكى عينه اشتكى كله فأول واجب على المسلم وأول ادب يجب أن يتعدى به عند سماع الشائعات أن يحسن الضرن بإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات ومتى نقل له عن أحد منهم خبر يشينه أو يحمل طعلا عليه في عرضه أن يبادر إلى التجريب أن يبادر إلى تجريب هذا الخبر الذي لم تصاحبه بجلة وليقل بملح فيه هذا افك مبين اي كذبوا الظاهر تبرئه لساحه اخوانه المؤمنين وحمايه لاعراضهم وزجرا لهذا المتكلم وقطع للطريق عليه لئلا يتبادى في انتهاك الحرمات وقذف المحصلات الغافلات المؤمنات وتتبع العثرات واظهار العوارات لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقد حملت الينا كتب الحديث من انباء بعض الصحابه رضوان الله فاستجدى ضموره فاستفعل وقوع ذلك من جيل التهر والعكاة كما رفج أحمد والتضريج عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن رجال من بل النجار قالوا إن أبا ايوب خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه قالت له مراءته قموا ايوب كاذا أيوك أن تسمع ما يقول الناس في حق عائشة؟ قال بلى وإنه الكذب والله مشرد سؤاله سارع إلى التدريب وإنه الكذب والله ثم أراد أن يظهر على صدق قوله فقال يا أم أجموك أكنت ساعلة ذلك؟ لو كنت بدل عائشة كان يمكن ان تقع في هذه الزحشة. فقالت سوى الله فقالت عائشة خير منك. وفي رواية اما ابا ايوب قال لزوجه ام ايوب الا ترين ما يقول الناس. فقالت لو كنت بدل صفوان كنت تضر بحرم الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا قال لا والله قالت وأنا إذا كنت بدل عائشة ما كنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعائشة خير مني وصفوان خير منك عبد الله ما لات الله يمسك لا ترضاه لغيرك ما لا تضره بنفسك كي تسمح ان تضره بغيرك وانك لن تبلغ حقيقة الايمان حتى تعامل اخاك بما تحب ان يعاملك به واحذر سوء الظن فان الظن ادب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ما من المسلمين من رجع الى نفسه واستفتى ضميره فاستبعد وقرعا ما, ما نسب الى عائشه وما نسب الى الصحابي المجاهد الجليل بن الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين وهذه هي الخطوه الاولى القران القرآن لمواجهة هذا الخطر الذي لا يعبه به كثير من الضغام الخضراء السجش الذين لا يربون في مهر إلا ولا ذمه أول خطوة على طريق رب كيدهم وقطع الطريق على الجنة. وقالت لك ان تتعامل مع ثم بان تتعامل مع وهي بان تتعامل مع المسلمين بان تتعامل مع المسلمين بان تتعامل مع فيه. ان التثبت قبل تناقل القول والخوض في اعراض المؤمنين وهذا قول الله تبارك وتعالى لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون الواجب على المسلم بمجرد سماع الشائعه ان يركض البينه ولي الشهود الاربعه فان اقرها المتكلم والا كان كاذبا في حكم الله وان رأى بعينه وسمع باذنه حتى ين وهذه الحيه لا يجوز ابدا ان تمر هكذا سهله حينه ولا ان تشيع الناس بلا تشبك ولا بينه وان تتقاداتها الارشده وسلوكها الاقوال دون طرف الدليل والبخار وهؤلاء الذين رضوا عائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهما لم يأتوا ببينة ومن ثم كانوا كاذبين عند الله عند الله الذي لا يغذل القول لديه ولا يتغير شكره ولا يتبدل قراره وهذه هي الوصمة الثابته الصادقة الدائمة التي لا براءه لهم منها ولا نجاه لهم من سوء عاقبتها نسال الله جل وعلا ثم تأتي الخطوه الثالثه والاخيره في طريق محاربه الخائصين في اعراض المؤمنين الا وهي وجوب النظر في ابعاد الكلام ومفاجئه ومن يتعلق فليس كل الكلام يقال وليس كل الحديث يقاض فيه وحرمه المسلم ليست كحرمه الكافر وحرمه اهل التقى والصلاح ليست كحرمه غيرهم من قولهم واذا كان الذب عن اهل المؤمن عموما واجبا فالذب عن اهل الهدى والدقى والصلاح اوجب والزم وبذلك نحمي الجماعه المسلمه من اقتضاء الاسلاكين الكذابين ونضمن لها ان تحيا الحياه التي ارادها الله عز وجل حياه الامن على الاعراب والانفس والامساك والا لكان الحلاق والبواب وتامل ما كان لما اغفل المسلمون هذه الآذات في حاجة الناس. هذه الخطوات الثلاث، هذه الآذات التي أدى بطاه عز وجل بها المسلمين أغفلها المسلمون في حاجة الناس. فلم يكن يحسن الطرق ولم يكن استفتاع طريق ولم يكن طلب الدينة والتثبت ولم يكن التفكير في عواقب هذا الكلام وما يترتب عليه من آلام وآتام فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هذا العذاب الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون جميعا شعر الكاملة ولولا فضل الله تبارك وتعالى ورحمته على الجماعه المسلمه لمسها فوق ما اصابها عذاب عظيم الا ان الله تبارك وتعالى اكتفى بهذا الدرس الاليم وحذرها أن تقع في مثل هذا الامر من بعد ذلك وإلا فسيكون العذاب اشد والعاقبه اسوا وإلى بقيه الحديث يكون حديثنا في رقائنا المقبل ان شاء الله تعالى أدأ الله جل وعلاه أن يفعلنا الذين يستمعون القول وان يجعلنا في المتقين اماما اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك ان نبتال من تحتنا رب اهدي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اننا نسألك حبك وحب من احبك وحب عمل صالح يكربنا الى حبك اللهم اننا نسألك فعل الخيرات وترجى المنجرات وحب المساكين وان تنصر لنا وترحمنا واذا اردتك اجعله ذلك حسنا ثقل ضاري غير مقتول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئا لا يصرف سيئها الا انت ربنا على ولأخواننا الذين سبقنا بإمان ولا نشعر في الضروبنا إلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم الله رفض المسلمين الذين شهدوا لك بلحلية ولنبيك برسالك وماتوا على ذلك ورحمة اللهم إذا صلناك